الله نور السماوات والع مثل نورك مشكات فيها المس الماح في زوجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد, يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيت لا يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوده من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال, رجال لا تنهيهم تجارة لا تُْه يتِجارَة وَلا بَكنِ الَّ يععام ي الصاداتِ وَعتَ إزك يخافونَ يََّ تَتَقَبُ فيِي جِعُلوب والأَبَص يخافُونَ يَم تَتقبُ فيقلُوبُ والالأَبَصال والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه ضمان ما يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج, يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها ثوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من